بِسْمِ اللَّهِ مُنَاوِحِي مَنَوِّحِي هدى للمتقين الذين يؤمنون في الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا وَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ تَمِينُ فَوْقَ دِكَ وَبِ الْآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ هُمْ دَارُ يوم وغنا ايكامو المسيء قوم اولى انفاهمن الرب و ارا ؤائكهم الموكلون ان الذين كحروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعين وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن سَمِيعٌ يَرَى وَأَمَنَ رَبَّنَا نَدْعُو بِيَوْمٍ آمِنٍ وَمَا هُوَ نُحَاضُّ يَوْمَئِذٍ نَبُوءُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَدَّعُونَ إِذًا كُنتُمْ وَمَا نُخَادِرُ مِنَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَبَايَعُوا دِينَنَا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا في قلوبهم مرض فزادهم مرض ما في قلوبهم مرض ولهم عذاب أديهم بما كانوا يهزمون وإذا قيل له في الارضقان نور ما نام نس نوم سيقوم اذن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفاء أنا إنهم هم السفاء ولكن ان يجيء في قومه ليندعهم ولئن كننا نشرنا بنينا تنتهي تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أعطاه ما حوله لهب الله بالنسبة سَأَرَاكَ هُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ شِيَمُ مَن هُدِيَ مِنْ جئنا فبمن رام الله في مولى ما ورعته تَذَكَّرُوا أَنَّ أَصْبَابَ الْمُنْشِئِ أَبَادِكُمْ مِنَ, من صَوَائِحِ حَذَرَ الموت والنوم تسكن بلكفير يا قد يبرق يا خطاب اذا الصارم لما شوا فيه وإذا أغلب عليهم قب ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فأخرج به من أسمى مرات ربق النفق تَعْلَمُونَ سَنُؤْذِي لِلَّذِينَ امْتَدَادُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سَنَّا وَنَا عَبْدِنَا فَاسْتُوبِ بِصُورَتِي يُمِّسْلِي وَدَعُ شَأْنَا ودعو أَسْمِعُ مِنَّا عَبْدُهُ لِلَّهِ إِنْ تُصِبْ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار التي يؤقضهن الناس والصائم جاء اوجد وَأَنْشَرَتْ لَنَا أَمَنًا وَأَمْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْهَا مِيَاهٌ تَحْتَ من وَلَمَّا رُزِقُوا مِنَّا أَمْرًا سَمِعُوا سِرًّا فَقَالُوا أَئِنَّمَا أُعْطِيَ الْمُتَّقُونَ رِزْقَنَا مِن قَدَرٍ منتشبا والله ويعود لي منتشبا ولم فيما ان واجه مطلا يوم شقاء القاتل و مبشر آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنات تجري من تحتها الأن كلما عزقوا منها من سمرة الرزقا قالوا هذا النبي قادر واثب به متشابه و نعلم فيا انتم شابها ولم فيها أذواج مطهرة ولم فيها خالدون a mm -hmm. ويبقى لما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك فَخُورٌ نَبِيُّ اللَّهِ وَقُمْتُمْ أَمْ وَأَنَسَأَ فَأَخَيَامٌ ثُمَّ ما يحريكم ثم إليه ترجعون هو <تصفيق> الذي خلقناكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء غليم وإن قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض يَفْهَ جَالُو أَتَجَالُو فِيهَا مَنْ يُسِيدُ فِيهَا وَيَنْ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما نتعلمون لَوْلَنَّ مَنَعَ الدَّرَمَ مِنَ الْأَسْفَرِ لَأَكْثَلْنَا ثُمَّ رَبُّهُ مَاذَا أسرعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا عم بنا إلا ما علمتها إنك أنت العظيم الحكيم وَنَيَّ اَذَمُ وَأَنذُر فُرِنَ لَكُمْ شَيْءٌ لِيَأْخُذَ مُغِيبًا ثَمَّ وَتِوَانَ أَوْ رَبِّي وَأَظْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كنتم جدود آدم فسدته إلا إذ تيسابا وتكبر وكان من 재미, adamusz, filt demonstber hoc تَغَوَّدَ وَدُكَّرَ الْجَنَّاتِ وَسَأْفُولَ مِنَّا رَضْرَدَ حَيْثُ شِئْتُ طُبَّ وَنَا تَصَرَّبَ دِي شَدَرَ تَسْتَنِّينَا غَذَّنَّهُم مَّا شَاءَ قَوْمٌ عَنِ النَّافِعِ وَقُلِ ٱنَّ غِفْرَةَ رَبِّكُمْ لِمَا ٱضْطَلَّ وَنَسُكْنُ ٱلْأَرْضِ لَمْ قَرَّ وَمَتَىٰ فتلقت آدم من ربي كلمات ستافع عليه الواب رحيم قلنا هبطوا من هذا يُمُنُّونَ إِلَىٰ غَدَاةِ الصَّبَاحِ كَأَنَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهُ ۚ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أملك أصحاب النارهم يَا بَنِي قَرَائِلَ قُرُونٌ مَضِيَ النَّسِيَ إِنَّ عَمْرُكُمْ لَيُقُومُ وَأَعْرِفُ سيبوء التي قومه يا يا فارهبون وامل بما ستق كَمَوْسُونَ بِقَوْلِ مَنْ لَمْ يَسْمَعُ وَلَا يَتَّقِي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقول ولا تلبسوا قوي الباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا جَاوَ وَمَآتِ يَوْمِ إِنْ تَحْمِلُونَ فوسا كو و ت تنون وَالصَّالِحِينَ بِالصَّبْرِ وَالصَّدَقَاتِ وَمَا تَجْبُرُ كَسْرَ الْإِنْسَانِ إِلَّا على فَالَّذِينَ يَنَامُونَ نُؤَنِّهُمْ مُلَكُورًا بِهِمْ وَأَنْتَ تُوَدِّي لِلَّذِينَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وَنْتَ كُمْ مَنْ لَا نَعْلَمِ وَتَكُونَ يَوْمَ لَا تَجْزِيْنَا نفس سُنَّنَ سيئا ولا يقبل منها سفاة ولا يغض تُ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ <أبناء> يَسُوعُ مَجِيسُ أَنَّ عَذَابِي بِدِينِ قَوْمِنَا أَبَانَا وَيَسَعُ وَسِيمًا تُلُوهُ بَلٰهُم يَرَوْنَ رَبَّهُم عَظِيمًا وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَهُمُ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَاضْرِبْ نَاءَ فِي الرَّوْنَ وإن وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذكم العجل من, من بردي وأنتم ظالمين ثم أفونا عنكم من بعد لِشُرُورِ وَإِذِ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا وَرُطْبَانًا نَّكُونَ وَأَرَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَكَذَّبَنَا ۚ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يخاف الذين نفس تبو الى باركم فصلتلو وَالِكُمْ صَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَتَوْرَ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا مَتَّعْنَاكُمْ عُمْرًا كَثِيرًا وَبِالنَّاءِ وَمَنْ كَانَ ما عليك ظلماً وحساً وآكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلم ما ان ام قصهه يمن يقول واذا قلنا قرية خفروا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب صجدا وقولوا خطتنا وفر لكم خطاعتكم وَأَسْنَنَ ذُو الْمَقَصِّرِ تَرَبَّتَ الَّذِينَ نَامُوا طُولَ لَيْلٍ يَرْنُ الذِي ظَنَنَّا مُفْتَادًا اذينا ما نمريد ثمنا زماني بما كان يا وإذ استثقى مثال قومه فقل نضرب عصاك الحجرة فانفجرت منه اثنى عشرة عينا واجعلنا كل أناف ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تغسوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ كَمَا ما تكون الرب من بقاني واقيمها واقوم يا وتنسها فتعلمنا فَكَانُوا خَارِجَ لَنَا مِمَّا كُنْتُمْ بِالْأَرْضِ مِنْ دَاقِنًا وَفِي سَخَائِنَا وَفَوْقَهَا وَعَادَثَهَا قال أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير إن بطوا ما سألت وغربت على <تصفيق> اليوم الإلة والماء كانت وباءه بضبب من ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ مالك يوم الدين اكامن يا حكيم ان الذين امنوا وان عبدوا الصابَ مَن أَمَ نَ بِنَّ وَد لَوبِ الأش وَابذق لقَ فَلَهُم أَدَرُ عي فلهم أجرم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّامِيسِ قَبْضًا يَكُونُ مَا تَيْنَا أَصْمُ دِفُوعًا لَكُمَا فِيلًا أَنَّكُمْ ثم تغليتهم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم وها مكن لكم لنر خاطرين ولقد وليتم الذين قدتم منكم في سَدَتي فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ قُرَآتَنَا خَاصِّينَ فَتَأَنَّى أَنَّكَ لَن تُمَامَ قُلْ فَاهْوَى وَمَا هُوَ إِلَّا مُسْتَقِيمٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله أن تلبخوا بقره قالوا أتتخذنا هزواء قال أعوذ تكون من الجاهلين قولوننا <تصفيق> ما كان بعيدنا معي يقول إنها بقرة لا فارغ ونابه جون وعال بين ذلك فافعلوا ما تؤمن قَالُوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ما إِنَّهُ يَفْرُ إِنَّهَا فطرة صفراء فاطر لهم وكسر النظيم قال كيب إلنا ما هي إن البطر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتد فَذَٰلِكَ مَا أَرْهَدْنَاهُ وَمَا كَانَ يُفْصَدُونَ وَإِذْ قَطَنْتُمْ كنتم فيها عدو الله مخرج مما كنتم تستمون فقلنا ضربوه كذلك يحري الله الموتى ونريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قفت وَنُوحٍ مَاءَ طَافِتَ ذِكْرَى كَفِيَكَ إِذَا رَأَيْتَ أَوْ أَسْمُ قَصْوَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَنْ جَرُ مِنُّهُ وَإِنَّ مِنَّا لَمَا فَيَخُرُدُ مِنْهُ الْمَالِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْدِقُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ مَا تَمَنَّوْهُ مِنْ قَبْلُ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من عَبْدًا عَقْنُهُ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَنَدِمُونَ وَإِذَا نُفِخَ فِي النَّازِ نَامَنَ قَامَ قَالُوا أَنَّا وَإِذَا قَضَى رَبُّنَا دَابَّةٌ طِينٌ قَالُوا أَئِذَا جِئْنَا بِسُوءٍ بِمَا فَتَحَ اللهُ عليكم وحدكم به عند ربكم أفلا تغفلون أولا يعلمون أن الله مَا أَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَمَا يَخْفَى وَمَنْ هُوَ مِنْ أُمِّي يُنَادِي لَا وإنهم في الله فويل للذين يجبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يحسبون وقالوا لنا النار إلا أياماً مغدوداً قل أتقلتم عند الله عهداً فلن احلف الله وهده أم تقولون ألم الله ما لا جَزَاءَ سَيِّئَةٍ بِسَيِّئَةٍ فَأَخْطَبَ بِخُطُبٍ أَظْمُمُ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ يُعَذِّبُهَا قَادِرِ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 ومن الصالحات أولئك أصحاب الجنة لهم فيها ساقبا من غسراء إننا تعبدون إلا الله ودلوان ذي وَد وَانأَ إخ السان وَذ للك ب وَ كَم م سك يوفق إ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وإن أخذنا نشاقكم لا تكسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقراركم وأنتم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديال وَقُرْآنٌ فَرَدْنَاهُ نَفْسًا قِمًّا مّعَادِيَنِ من تَضَاهَرُونَ عَلَيْهِ إِنَّ وَ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ بِالْإِسْمِ وَرَاءَهُ يَوْمَئِذٍ يُنْذِرُونَهُ سَفَادُ وَهُوَ مُحَارِمٌ أَلَمْ إخصراج لهم. أفتؤمنون بدأ قبل الكتاب و تحسون بدأ فما دباؤ من يفعل ذلك منكم إلا خزين في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يرزون إلى أشهد العذاب وما الله بضافد ما سامدون اولئك الذين استروا الحياه الدنيا بالاخره فما هم أفعلهم العذاب ولا هم ينصرون ونقد آتينا موسى الكتاب بعد دي دي بون سول و اسينا فبنا ما يمن فَأَطُولَ مَا جَاءَ أَسْمَرَ رَسُولُ اللهِ بِمَا نَسَاهُ افلن لما جاءكم رسول بما لا تكونوا ايمنا فوسقوم ذلك جذبتم وفريطا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بَلْ نَعْلَمُ مَا هُمْ بِفَرِيضٍ فَاضِلِينَ مَا يَكُنُونَ وَأَلَمْ فِيهِ حُلِيمًا مَعَذَّبُهُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ وَاسْتَخْمُنَا الَّذِينَ كَفَأُوا وَكَانَ اتحون على الذين كفروا فلما جاء أهدو ما عرحوا كفروا به بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكثروا بما أنزل bilamma ul min saqni ya ولا ضبط وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما A <laughs> B ولم تقتلون أنبياء الله من قبل إن خاتروا المؤمنين <تحدث> لِنَا كُنْتُمْ مَسْتَخُونَ أُمِّلْنَ عِيدًا بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمِينَ بينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ما فقم ورفعنا فهو فقم ما اتيناكم بقوة ومع قالوا سمعنا وعصعينا وأشيروا في قلوبهم العجل بالكسفرين <تصفيق> قل بئس ما موسيقى موسيقى كل جن كانت لك فضل داهم الاخر وصين داهم باي من دون الناس فسمن الموت اين كنت مصاب ولن يا ثمن بما قد دام اعيدهم وما الله وَلَتَجِدَنَّ النَّاسَ مُخْتَصِرًا النَّاسَ قَائِرًا وَإِنَّ نَبِيِّنَا أَشْرَكُوا يَا وَادُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ أَمْ وما هو بمزحزحه من العذاب أيضا مرض والله بصير بما قُلْ مَنْ كَانَ وَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنْ نهدله على قلبك بإذن الله صدقا ما بين يديه وهدى وبشراء المؤمن من كان وقوى لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله أقول و لقد نزلنا إليك آيات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل ما فَطَمْهُ فَارِقُوا إِنَّهُ ذَلِكَ تَأْمُنُونَا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جاء مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين الَّذِينَ نُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابًا مُّهَيَّنًا أَمْ مُرِيكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَن وَتَبَّتْ مَكَانَ الزَّقُّومِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الزَّقُّومُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا وَعَادٌ بِأَظْلَمِ Al-Shayyakun kafaru yu'almūn al-nāsas s-sihra wa ma hūn سحر وما أنزل على الملكة اللي بنا بله هاروت وماروت وما, وما يعلماني من أحد حتى لا يقولا إنما نحن فتنكم فلا فَيَتَأَلَّمُونَ مِنْهُ مَا لَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَلِ الْمَرْءُ عَنْ هُدِيهِ وَمَا أَنَا أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا وَلَقَدْ عَلْمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْثَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُ لَوْ كَانُوا يَفْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ شَيْءٌ إِنَّ وَلَن نّؤمِنَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَقوَّلَ مَا هُمْ مُسْنُبَتٌ مِنَ الْعِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا آمَنَ تَقُولُوا لَن نُّؤْمِنَ وَقُلُوبُهُمْ فِي وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يمز ثناء الانين من الخير من عام بك وان الله يصب والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أَنْهَا أَوْمِ سِلْهَا أَلَمْ تَغْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ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 أم ان انا رسول ام تريد ان انت كما رسول موسى منهم وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ بِهِ وَإِنْ اامن بالاتفاق له يا رود دونك يا طاغتي ما من, من عيان بها حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا الصحوح حتى يأتي إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ الله بما تعملون بصيرا وقالوا لن يدخل إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل لا تبعانكم مصابين من امن اسلما لله و هو ابسن صدقوا جاءوا ولا خوف عليهم ولا هم يحبنون وقالت اليهود ليست شيء وقالت النصارى ليس في اليهود ولا شيء وهم يسلون الكتاب ذٰلِكَ ۗ قَوْلُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالنَّارِ يَحْلِسُونَ بِسَخْرِيَةٍ ۚ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه أحب ومن أعلم ممنع من مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَدَخُلُهَا إِلَّا خَائِسِينَ لدنيا حزي ولأنزل آخرة عذاب رظيم وَلِنَّا لِلْمَشْرِقُ وَالْمَغْوِرِبُ فَأَيْنَ مَا تُعَلُّهُ فَثَمَّ وَدِلُّ الْمَغْطَىٰ إِنَّ الله وقالوا اتخذ الله ونذى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانص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 من قبلهم مثل قولهم تجابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون inna a'tasna ka bi'san fi bashiyaw an adira wa la وَنَذَرْنَا قَوْمَ كَلْيُودٍ وَلَدَنَا صَارَفًا دَسَتْ سَبْعَ عَامٍ لَا هدى الله هو الهدى ولئن ثبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما امين الله ولي وادي نصير الذين اتنوا الكتاب لونه فاصيله وفي أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يصلونه حقا تلاوته أولئك اذا اؤمنوا به ومن يذكر ربي فاولئك هم المصطور يا بني إذرائي لأكروا لا نعمتي التي أنعنت عليكم وأني فضلتكم عن عليكم وَتَطْفُو يَوْمَئِذٍ الْمُنَافِقُونَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ السَّمْحَةِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَيْنٍ غَيْرِ آسِنَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا نَظِيرٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاتَّفُوا يَمَن الن تَ جثين نَفسُ الن النف شَ وَن ي خَبوا مِ النغُ وَن تَون شَف صرون وإذ ابتدا إبراهيم ربه بكلمات وانا اني داعيك كلنا في ما ما وانا من يطيع قال لا يا <تصفيق> وإن جعلنا البيت مثابةً للناس وأمن واتتخذوا من مقام إبراهيم وراهبنا لنا في دراهي ما اسم ما علمنا ان قاهر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 وَنَوَّامًا مَّن كَفَرَ فَأَمَّا هُوَ فَانْظُرْ إِلَىٰ أَنَّ نَاصِيَهُ لَا يُصَلِّي مَا وَإِذْ يُغَافِرُ لِبَاهِرِ مُلْقَاهِ رَذِمِينَ الْبَهِيثِ وَإِذْ ثُمَّ عَلَى الْوَرَبَنَا تَقَمَّنَّا إِنَّكَ كُنْتَ رَبَّنَا مَزَّنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ عِبَادِكَ يَا رَبِّنَا ائْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا إنك أنت تواب رحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا ارَاكَ وَهُوَ يَنْزِلُ مِن كِتَابٍ وَلَخِيفٌ مَتَاعُهُ يَكْتُبُ إِنَّكَ أنت وَمَن يُضَارَّ مِنْ لَدُنْهُ مَإِلَّا مَن ظَلَمَ وَمَن يَصْنَعْ فَسَأَ وَأَنَا فَاضِلٌ وَعَطِينٌ فِي في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بني ويعطنك يا بني إن الله اصطفى اسْمُهُ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَاضَرَ يَعْقُوبُ الْقَوْلَ إِذْ يُمِنُّ فَنِّي بِمَا قَطَعُونَا مِنْ قَاضِي يقُولُ الْبَنِي إِذْ مَاتُوا أَفَوْزُونَا بِمَا قَتَلُونَا أَبُدُؤُ إِلَٰهًا كَإِنَّا آبَائُكَ إِذَا رَأَيْتَ مَا وَاسِمَ وعاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون يلك امه قد قالت لها ما كان سغا ولا من ما كسبوا ولا ما كانوا يعملون وقالوا يتوداً أو نصارى تهفدوا قل بل من لَا تَأِيرَانِ مَخَنِفَا وَمَا كَانَ النَّ مُشْرِكِينَ وَعَلَى آمَنَ وَمَاَخُلْ لِإِلَهِنَا وَمَاَخُلْ لِإِلَهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَاَخُلْ لِإِلَهِ إِسْمَاعِيلَ وَمَاَخُلْ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا ربي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن كانوا بمثل ما آمنتوا به فقد اتدوا وإن تولوا له فإنما هم في شقا فسأكشيكه الله وهو السميع صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن وَاَرَى بِنَا رَبُّكُ وَلَا مَا يَحْمَلُنَا وَنَحْنُ فَالِمٌ وَنَحْنُ <متحدة> اَمْ تَثْقُرُونَ إِنَّا جِعْرَانِ مَا هُمْ نَامِلًا وَاقٍ حَاقَّ وَيَأْقُبُ وَالآنَ بَاقٍ قل آتم أغلموا أمي الله ومن أظلم ممن كتم شهادة من عنده من الله وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بَلْ كَثِيرٌ ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفاة ما ولاهم عن طبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمضرب يهدي من يشاء إلى صراط مُسدقين وكذلك دعيناكم هم مَتَاوُ وَسَقُونِ تَقُونُ شَهْدَءَ عَلَى أَنَّاتِ وَكُونَهُ فُونُ عَلَيْهِم شَنِيبَا وَمَا جَعَلْنَا لِقَوْمٍ فِي دَارَتِهِمْ مَأْوًى إِلَّا لِلَّذِينَ عَنَنَا من مَّحِيَّةٍ ۚ ذَٰلِكَ ما ينقول وانا في بي وان كانت مكبره لنا عدنا الذين هذاهم ما وَمَا كَانَ مَاءُ دِيُوبِي عَيْمًا نَاسٍ إِنَّ اللَّهَ غَدِيدٌ نَا قَد نَرَى طَلبا وَجْهِكَ فِي سَمَائِي فَانْظُرْ إِلَيْنَا نَجْتَارُ بَلَغْتَ مُطَاهَا فَوَجْهِي وَجْهَكَ شَفَرَ مَنْ فول وجهك شطر الملجد الخراب وحيث ما كنتم فولوا وجهك وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْلِفُونَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ مَا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُؤْذِنُكَ بِذِكْرِهِمْ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ وَنُنَزِّلُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَبِيًّا نُوتْلِكَ فَابِ بِكُلِّ آيَاتِهِ مَا تَابَعُوا فِي لَتَكَ وَمَا انْ وَمَا بعضهم بعضٌ بتابعٍ طبالَ فبعث ولئن اتبعت أهواء من من العلم إنك إذاً لمن الظالمين فالذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريق فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَغْنَمْ نَصِيبًا مِنَ الْخَمْ فَهُوَ رَجُلٌ نَكُمُ الْحَشُومَ رَبِّكَ فَلَا تَظْلِمَنَّ وَلِكُلٍّ يَوْمٌ يَأْتِ صَالِحُهُ وَمِنْهَا تَضِيقُ الْخِيَرَاتُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَا أَيُّهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ خَيْثُ فَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطَرَ المَسْجِدِ نغولن صومرا بك وما الله بذا في النعم وم الحيت خج تفد ونجهلك شف المس ج وَخَيَّلُوهُ مَا كَانُوا يُصِيبُونَ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا رَبُّنَا عَلَيْكَ فَوَالَّذِينَ لَوْجُوا ثُمَّ شَاهَرُوا لَئِنْ لَمْ ناخيوى نكمخ جتهم كل الذين علموا منهم فلاتو شعو مو شوني وليتم من يقهم وَلِئُتٍ مَنَغَمَتْهُ عَلَيْكُمْ وَنَعَنَّمَ كُنْتَ حَقُّ دَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رسولاً يوم يقوم الوالق اناتنا ويمذن كيف ويحل مظلمت فَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونِي فَكُونِي أَمْ تَرْضَمُ وَاشْكُرُوا لِي وَنَاكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ وَمَا تَقُولُونَ لِمَنْ يُفْتَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ هُمْ آتُونَ ذَلِكَ أَصْحِيَاءٌ السعود ولنبلونكم بشير من الخاص والدول ونقص نَنَامُ وَلَا نَيَقُظُون مَا مَرَا وَبَشِّرِ الصَّافِينَ من الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ وَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ رَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِ وَلَنا بنف بشَيد منِ الخ في وَج وَ خص من الأ وَفنس أم وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قلوئ الَّذِي لَهُ وَاٰلٰئِ النَّائِرُونَ ۙ اُلٰئِكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ مَن حَجَّ جَنَّبَكَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ إِلَّا قَوْفَ بِهِ مَا وَمَن تَقَوَّى فَإِنَّ مَن مَّشَاءَ كَانَ عَلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا ИНА КУЛУҲУ ТАМИН ТАЪЗИМА БАЙН اذِمَّبًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا لَّائِقًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم تواب رحيم الذين كفروا وماكوا وهم جاءت لي نامنا من عن الملائكه كان وان في لا يخفف عنهم العباب ولا هم ينظرون وإلا هكم إله وحف الله الله والرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخير في الليل والنهار والسلك التي تجري في البحر بما ينفع والفلك التي تجري في البحر بما ينسع الناس وما أنزل الله فيما فاخلنا بجل انقوا طابا وتمنوا تره وبفسي لمن كل تاب بتنوا و وريفي يا اخي و تقابل مسا قاربينا سماءه هل هم و ظفر الدين وَسَخَّرَ الْقَمَرَ بِالْأَهْرَامِ وَالْأَرْضِ لَنَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ من يتخذ منذ لله أعداد أن يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشهد حباً لله ولو يروا الذين ظلموا An Al-Qua-Tal-Lahi Jam-i-ah An al qua tal اللَّهُ أَحْسَنَ إِلَيْنَا ذَلِكَ إِنَّ سَبَقَ وَأَنَّنَا تُبِعُوا مِينَا ذِينَا دَبَّ وَرَأَوْا النَّفَسَ بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا مَنَ نَكَرَ السَّنَ تَبَرَّأَ مِنَّا كَمَا تَبَرَّأَ فَأَنَّى يُكَيُّونَ اللَّهَ أَرْمَا لَهُ فَسَرَّتِ النَّارُ دَائِبَةٌ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ يَا أَنْ يُعَنَّى النَّاسُ مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّلَهُ وَقَرَّبَهُ وَلَا تَأْبَى خُطَا إ النلَ مظ مب إَِّ م يَأُك بِ الصُ وإذا قيل له متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أَوَ لَمْ يَكُنْ آدَمُ لَمْ يَخْطِئُوا شَيْئًا وَلَا أَنَا بِذَنكَ كَفَوْكَ مَسْنَدِ لَذِيَن نَعْقُبُ بِمَا لَنَا إِنَّمَا تُعَاذَا أَوْ أعيبات ما عزقناكم واشكروا لله إن كنتم بياه سَتَهْوَى دَمَوًا لَّمَن خِذِيرٌ وَمَا أُلهِي إِلَّا بِالَّذِي وَهْرِ لَهُ وَا قَوْلِ رَبِّكَ وَلَا عَادٍ سَنَئِذْ نُعْلِيهِ إِنَّ اللَّهَ نَصْرُهُ حَقّ Hore <laughs> بدلوا خاف من جاءنا فانؤ اسمه فاعسننا حب فلا اسمعنا ان ان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على النبي نبي مقبلكم لعلكم تسر تقول. أَيَّامَ مَا غُدُوَّتَ وَمَا عُشِيَتَ أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه في بيته طعام المسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير يصوموا خير الأكثر إن كنتم تعلمون شهر الذي أنزل فيه القرآن دل للناس وبينات من الهدى بما شهدني كو شرف لي وصف ومن جاء مريضنا وانا سافري فان من أيام من أخر يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم العسر ولي تكملوا تَوَلَّفُ كَمْ يَوْمًا مَعَنَا مَتَى كُنَّا وَنَنْتُمْ وإذا فألك عبادي عني فإني قريب أجيب نقوة النار إذا دعاني فليا تجيب لي ويؤمنوا بي لأنهم وَإِذَا مَا نَامَ كُلُّ لَيْلَةٍ يَوْمَ يُوَفِّضُ إِلَيَّ سَادِفُ مُنْذُ لَمَّا ولن يفلح قومه ألمّا ما هو أن نكون قد خسرنا فسف سفنا عن يس وعفى عنكم فالآن باشرون ومتغوا ما كتب وَقُولُوا الشَّرَفُ وَفَّاتَ يَا سَبَن يَا نَادِ قُمْ الْخَالِقُ الْأَبَى عَنَّا الْخَائِفُ الْآنَ وَبِيَمِينِ موسى املن ليلي وانا تباشر من وامنتماتفنا في المساء تلك حجود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ك وَلتَ أَم وَ وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقا va alif lam masjidil ولنسلب روبي انتا رسول بروت من بغوري واناك نلبرمني تقوا طول طول تام ابا وابتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تغسدوا إن الله لا يحب المغسدين tudo vai to the do mo el والفتنة أشهد من القتل وَلا تقاتِ ل ما يَ د مَس جد الخَ ta lo quand lo kevèka فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم صدنا لا تكون ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا As-sen-aw-il-haramu bish. شَهِ رِيحَ حَرَامٍ وَالْحُرُمَاتِ فِي صَخَاصٍ فَمَنِ اتَّقَى وَاتَّقَى لَيْسَ لَهُ مَفَرٌّ مَاذَا وَتَكُونُ مَا يَغُلُّ مِنْهُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ مبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكت وأحسنوا إن الله يحب وأتنوا الحج وأن أمرت لله فإن أخصرتم فما أكثر من وَنَاكَ فَقُلْ لِقَوْمِكَ سَتُخْفَى فَاغْبِنْهُ غَنَادِ يُمَحِّي النَّاسَ كَانَ مِنِّي مَرِقٌ نَغِي الام يوم السي فديان قوم صيام او صدق فان الرسس واذا فَمَنْ تَمَنَّى غَيْرَ عُمْرَتِ إِلَّا حَافِفًا كَيْفَ مَن كَانَ سَرْمِيناً لَغَادِي فَإِذَا من تغى بالعمرة إلى الخنج فمن تيثر من الهدي فمن لم يجد فصيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فَمَنَّ النِّعْمَةَ دِفَصِيَامٌ ثَمَاتٍ فِي أَيَّامٍ فِي رُوحٍ وَسَبْعٍ إِيمَانًا رَجَعْتُمْ بِأَنْ كَانَ شَرَكُكُمْ من لم يكن أهله حاضر وَسَبِيلُ اللَّيْلِ قَامَ <متحدث> الْفَنُّ ذُو الشُّهُورِ <فما> تراب فينا اللخان دفنا رفته وانا فسق وانا جدنا في حد وماك عن قوم قيري يا ظلم الله وما تفعل من وَتَزَوَّجُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ليس عليكم زناح أن تبتغوا فقلاً من ربكم فإذا أفضلكم من عرفات فاذكروا المشعر الحرام وانكروا كما هداكم وإن كنتم قابل لي لمن و لن يدم ثم افيق ما سوى رَأَوْا سَيُرُونَ الله إِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْحَمِيم فَإِذَا قَضَيْتُم من نسيك فامقروا اكذب كريسما اف لم تهم اسمد يقول ربنا آتنا في الدنيا وما نمر في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هُنالِكَ كَانَ النَّصْرُ بِمَن مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ واذكر الله في أيام مغدودات فمن تعجل في يومين فلا إثمع صرفنا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه ومن الناس من يحجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قل بي ويُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي صَدْرِهِ وَهُوَ وإذا تولى سوا في الأرض ليسد فيها ويملك الحرس والنسل والله لا يحيب الفساد وَإِذَا غُلِبَ نَعْمَاءُ تَمَّتْ لَهَا أَخَذَتْ مُلْكًا بِالْإِسْمِ فَاحْكُمُ دَمَنَّا مُنَ وَنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفًا بِالْعِذَاءَ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وَنَاسًا تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَأَشْرَقَتْ وُجُوهُهُمْ كَأَنَّهُمْ قُطُوفُ ذُهْنٍ يَخْرُجُ تَنَزَّلْتُمْ يَا بَوَادِ مَاءَ قُومُ الْبَرِيَّاتِ فَأَنَمُوا أَمْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الله عزيز هَلْ يَسْتَوِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا وإلى الله فرجوا الأمور فالبني السرائل كم آيات بينه ومن يبثل نرمة الله من بعد مداء نم ما هشادي كل للذين كفروا الخير الدنيا والاء قُلْ نَآمَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَطَهَّرُوا وَمَنْ خَاصَمَ والله يوم يزقو ما يشاء بي ضير يا حسين غمن مَا تَنَاوَحِبَتَا فَبَثَّ وَثَمَّ النَّبِيُّ دِينًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنَّ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ إِنَّ قَدْ جِئْنَا بِهِ حَقًّا نَّصِفُ فِيمَا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بريا فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يا عذيب ما يشاء ابنا صراطهم مسكين أَمْ خَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ والذين آمنوا ما وهو متى الله إن نصر الله قريبا انَّهُ نَكَما ذَالمُ ثِقُولُ فَقُلْ مَا أَمْثَالُهُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ لنا والي السماء والمسكين وما تفعل من خير فإن الله به عليم قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَكْرَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَسَّتُمْ وَلَسْتُمْ تَرْضَوْنَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكم وخيب بو وهو الشر لك وما يعلم ان لا تظلمون يتلونك وللشهر الحرام قتال القتال في كبير وصدنا عن سبيل الله وكفر ربه والمنجد الحرام وإقراض أهله منه أكبر عند والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون كم حتى عدوكم عن دينكم إن استطعوا. ومن يرفد منكم عن ديني وهو كافر فأولئك خبط أعمالهم في الدنيا ва олаика ансаб بِالذِّلِّ نُعْلَاهُ إِنَّ يَوْمَ الدِّينِ أَصْمَتَ انِ الْخَمْرُ وَالْمَنِيُّ سِرْقٌ فِي مَا لَهُمْ تَكْبِيرُ وَمَنَافِعُ لَنَا يَسْمُو فَإِمَّا وَيَأْلُونَكَ مَاذَا يَقُولُونَ قُلْ تَذَكَّرِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ مُلَاقِطًا عَلَنَكَ تَفْتَقِدُ فِي الدُّنْيَا وَلَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةُ كُلْ إِصْلَاحٌ وَإِن تُخَالِقُوا يُصْعِدْكُمْ فَأَيُّ سُوءٍ قُدِرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَنَمُشَا أَمَّا هُوَ لاَ اقْتَنَصْتُمْ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي وَلَا تَنْتَخِرُ الْمُشْرِكَاتِ حَاشًا أَيُؤْمِنْنَ وَأَنَا أَمَتٌ مِنَ الْخَائِفِينَ مِنَ الْمُشْرِكَتِ وَلَئِنْ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن الخير من مشرك ولو أَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ النَّارُ رَبُّهُ إِلَى الرَّجْعِ الَّتِي وَمَا وَيُبَيِّنُ آياته لَهُم آيَاتِهِ ۗ إِنَّ فِي نجا من المحيط يقول هو اذا فقط انزلوني في المحيط وانا تغربون افلا يلقوم نفر اذا تقر نفس من نخائف ما رضمنا انم هونق وَدَاهُ وَذِيْنَ وَيُحِيطُ بِالْمُتَطَلِّبِ حرس لكم فأتوا حرسكم أن ناشتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أن لأنكم ملاق وبشر المؤمنين ولا تجعلوا وَتَنلِي أَيُّ مَا لَكُمْ أَنتَ بَرُّ وَتَكْفُو وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالنَّوْمِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ وَنَاكِ وَأَخِيكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلْنُودُكُمْ وَمَا نَحْنُ عَلَىٰ للذين يؤلون من نسائي ترى بصو أربعة أشهر فإن فا مَا هُمْ بِسُورَلَا قُل لِلَّذِينَ يُنَاقُون مِنَ نسان أربعة أشهر فإن فاء فإن الله ظفور رحيم وإن غدم قُلْ اِقْفُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُقْنَنُ فلا تفكروا ولا يحل لهن أن يجدن ما خلق يَا وَالَّامِينَ نَئِمْ كُنَّ يُحِمُّونَ النَّبِيَّ وَلِيَؤْمِنَ آخِر وابغوا ولاته ااخف هو بيرد الدين نفسي ما لك وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ نَصِيبٌ وَهُنَّ الرَّعِيَّةُ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ هَادِ ذُو افلا نخومرا والثاني فاحسوا بما في امسام ريح ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن أن لا يقيم حدود الله فإن شفتم أن لا يقيم حدود فلا تناصى وليس لمن ما فله ليس كعود ما يساس ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين وَإِذَا الْفُجَّارُ تَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ يَمْزَحُونَ ۖ يَسْتَبْشِرُونَ بِمَا لَمْ يَأْتِ وَيَبْكُونَ فإن طلقها فلا دناس عليهم أن يتراجعا إن eh hududallah وَإِذَا فَنَّتْ قُتُومٌ نِسَاءٌ أَفَطَعْنَ مُنَازِلَنَ نَفْسِكُم إِنَّ بِمَا بمقرص <تصفيق> ولا تنسكوا إن ضراراً لتتذكر ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتتخذوا آيات الله هزوا nếu mà tâm đây đây cùng khi ta vìỳ mà kia em واتقوا الله واغلموا أن الله EVERY شيء WILL SHAME IN ALI WA IDHA فلا تعقلوهن أن ينتحن أهوابهن إذا تراضوا بينهم بالمضروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ذَٰلِكُم أَمْ كَانَكُمْ مُعَاقَبًا وَيَوْمَ يَأْتِي نُمَاءُ والوالدات يرضعن أولادهن خوله لشاهده لمن أراد أن يتم رضاه وعلى الموجود له ربكوهن وكثوهن بالمعروف قُلْ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تُقْبَلُ عَنْ وَنِتَقُ بِوَنَدٍ وَأَنَا مَنْ لهو به الذي ورث ذلك فإن أراد في الصو اَشَاوِرُنْ فَانْظُرْ حَوَالَيْمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْبُوا رَبُّكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ وَتَكُنْ مَا وَلَّى النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ هَذِهِ مَا لا يساوا فهنا من من يرون اذن الذين ترك فَإِذَا بَطَلَ الْوَنَاذَنَ وَتَفَاضَّدَ حَدِيثُهُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْخُسُورِ نَبِيذَ وَنُؤْتِي بِمَا تَمَنَّوْنَ خَالِصِينَ وَمَا تُنْفِقُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَأَبَىٰ ثَمُودُ أَن يُؤْمِنُوا فَأَخَذَهُمُ ٱلْمُطْمَرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحُوا۟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ستغفرونهن ولا سلمك واعدوهن سر إلا أن تقولوا مَوْفَا وَلَا تَنَازِعُهُ وَقَدْ تَنَّى نِكَاحُ الْقَان فَيا بَنُو وَلَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا سادنا فأليكم إن طلقتوا النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن Omaq draußen Omaq Allah على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مثال بالمضار في حقن على المحسنين وَيَوْمَ قُضِيَ الْمَوْعِدُ نَمِينٌ قَبْلَ أَن تَمَسَّ كُنَّا قَدْ صَرَفُوا عَنَّا فنقص ما فرغتم إلا إلا أن يغفون أو يغفو الذي بيده عقد وان سوف اصرب لك قوا ولا تنسى الفل كل إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْآخِرَةِ يُلِيمُ مَا يُصَانِ صِينِ فَاحْفَظُوا الْعُصُولَ وَالْأَصْلَ وَالصَّلَادِيلُ وَوَقْتِ وَإِنْ خِفْتُمْ فَنَجْلًا أَوْ قِتَالًا وَإِذَا آمَنْتُمْ فَاصْطَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا تَنفَعُ <تصفيق> لَمْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية واجههم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا دناح عليكم ما فعلنا في أنفسنا من مغرفة وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَثَلًا فَإِنْ فَاءْنَ مَا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 نَخْرُجُ مِنْ دِيَارِ الَّذِينَ مَكَّنُوهُمْ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّهُمْ لَا يُقْوَى لَهُمْ الله <سؤال> إن الله له فضل على الناس ولكن ما أكثر الناس لا وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم مزل النذ يقري يقم ما القَ الظ خسَنا ف ق فلَ Wammahu yaqdhifu wa yasfu wadihi ألن تر إلى الملأ من بني السرائل من بعد موسى قالوا لنبي الله مبعى لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وََّ وَفَ تُ كُتِبَلَ فُمُ فتَ أَ الن تُ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِسَانُ ثَوَلْنَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ وقال لهم نبيهم جن الله قد بعث لهم قالوا وبالملك منه ولم يؤثر ساعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسفة في العلم والجسم والله يؤمن الَّذِي مَلَكَ مَشْرِقَ وَمَغْرِبَ وَمَا تَحْمِلُهُ الْأَرْضُ وَلَا أَثْقَالَهَا وَمَا تَجْعَلُ مِنْ تَسْوِيهٍ رَكْبًا اذي ان ما ايات سمئتي ان يا ديانكم بابوت في سنكنتم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملاك إن في ذلك لآية لكم إن فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتلي فَمَنْ شَيْبَ مِنْهُ فَنَيْفَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي لا ما نبت رفضوا فتاب بيدي بشرقوم من هو فَنشَر مِن النُ إِنلَ قَدلَ مِن النُ فَلَم مَا جَ وَذَهُهُهُ وَوَدُلَذِين أَ مَُ فلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن إنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبة فئة كثيرة والله مر الصادر ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر علينا صبرا وثبت اَظْهَرْنَا مَنَاوَاصُهُمْ عَنِ الْقَوْمِ بِكَمْ كَثِيرِ بَذَمُوا فِي وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه مَا تَرَانَ مَا مَوْمِنٌ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ مَنَّا سَبَقَنَا بِذَنبٍ ولكن الله هم فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ صُحُفٌ فَأَنزَلْنَاهَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ جَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَغَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا كتبنا مريم البينات وأي تناه بروح القدس ارتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البعينات ولكن اشتلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولا أشاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما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 يا ذي الجلال والكرام لا باني قوم سي وانا اقول لا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا فَيَوْمَ يَقُومُ الْمَوْتَىٰ لَا تَخْضَعُ لِنِسَاءٍ وَلَا نُومٍ لَّنْ يُعْمَىٰ فَمَا هُوَاتِ وَمَا فِي الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يغلم ما بين أيديهم وَم خ الف وَد يطقونَ بسَم بَِّ بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظ tamaño <many> it comes from. سبح لله كما فني حم بسن كمثال حقبة أنبتت سبعة نابل في كل سابلة مئة حقبة والله يضاعف لمن يشاء الله وَاسْمَعِ الْقَوْلَ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنَاصِقُونَ عَلَى نَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله سم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا ثُمَّ لَايُبِيعُونَ مَا لَهُمْ فَرَقْنَا مَنَّهُ وَلَا أَذَنَ لَهُمْ أَدْرُبَ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 مغارس و فظ من صداقات بعها يا الله غني خلي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأباك الذي ينفق ما سي وانا يؤمنوا بالله لا يولي فمَ تَل كَ مَثَلِ صَف وَأَن النلَْفُرَ فَأ الصابَهُ المورِ الم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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ أَن مَّوَالِهِم بِضَبَابٍ مُّرْصَدَةٍ أَمْ عَطَاءُ بَاطِلٍ وَتَبْدِيلُ سَمِيعٌ مِّنْ أَرْضِ سَيِّئٍ كَمَثَلِ نَثِيَا بِرَبْعٍ وَأَنْتَ أَصَابَ وَبِلُون فَأَسَفَتْ فَإِنَّ ابْنَ يُصْهِرَ وَابِنُ فَأْقَنِ وَمَا هُوَ بِمَا تَغْمَالُونَ <سؤال> أنا وبد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل يو وامنا بتقدير ميا فاستال انها رونه فيا منكم كما له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وَأَخَابَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَرِيعٌ يَكُونُ فَأَفَأَصَابَهَا إِلَّا الصَّارِمُونَ كذلك يبين الله لكم الآيات علىكم تتفكرون يا آمنوا مَن نُّؤْمِنُ فِي قَوْمٍ أَفَإِنْ بَاسَمَكَ سَبًا فَمِنْ مَا أَخْفَرْنَا نَن وَناطَم مم غبث مِ النثُ فيقُون وَلَ هو وَقُلْ إِنَّهُ اللَّهُ غَنِيٌّ أَمِينٌ أَنَّ شَيْئًا يَعُودُ إِلَّا اشهادتي ان الله يعذكم ما في والله واسع العديل يقضي الحكم كما يشاء فَخَلَقْتُ مَا تَفَاقَدُونَ يَخْفِرُنَ كَثِيرًا وَمَا يَنذَرُ كَانَ إِلَّا لَا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستن بآخره إلا وغنهم ان انه غني عن امه ان شيطان يعذ ومو يفقرها مرثا دلف الشاءئها اللهم يا والله واسع المغليم يؤذي الحكمة من يشاء فالحق ماتف قدوتي خيرا تتيرا وما يذ كان الا اول وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّهُ مَا لَهُ وما للظالمين من الأنصار إن تبدو الصدقات فنعي مما هي وإن تخطوها وتأكل والشقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تملون خابر لا إله هداهم ونحن الله يهدي من يا وما كان فيهم امير قام وَمَا تَصْفِقُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تُكَذِّبُونَ وَمَا تَصْفِقُونَ إِنْ فَالدَّيْنِ فُغَاءَ وَأَنْتُمْ لَا تُقْمِلُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ صَاهِرُ فِي سَالِكِ لِلَّيْلِ لَا يَنَامُ تَطْبِعُ نِظَامُهُ فِي الْأَرْضِ تَسَاوُمُهُ جَاهِلٌ أَوْ مِياءَ يحببهم الجاهل أغنياء من التغفق في تغرفه بسيماء لا ينهلون الناس إلحافا وَمَا تُصِيبُ مِنْ خير فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا تُصِيبُ مِنْ ايذ وان نار سيوم وانا ليت انا هو ادهم معند رب بي وانا خوفنا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتطبقوا الشيطان من لَا مِلْكَ بِأَنَّهُ قَانُونٌ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ رِبَا وَأَحْصَنَهُ مَحلُّ بَيْعٍ وَخَرْبٌ مَرِيبَة فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِ وَكُمْ مِنْ رَغْبِهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى وَمَن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالقون يمحق الله الربى صدقات والله لا يحب كل كفار أثير إن الذين آمنوا قال فاتي واقم قلنا سواء اعطهم بكات لهم اذن ما ان لهم اذن ما ان ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا don't know how else you ever can hear me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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَسَلَكُم مُّرْسًى أَمْ وَأَنكُم لَّا تُظْلَمُونَ كان ذو رسرة فنظرة إلى من سره وإن فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ إِلَى اللَّهِ مُسَارَةٌ وَأَنْتَ صَادِقٌ خَيْرٌ لكم. إن تَنْتُومُ تَعْلَمُونَ وَتَكُونُ يَوْمَ تُسْرَدُ أُمُورُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ما كل نفس ما وهم لا يظلمون هدايا تنبذي من إلى أجل مسمى فاكتبوه بينكم كاتباً بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليس توبى واليوم للذي عليه العلياء هو اليتيم يا وال للَّذ الخة أز تق رب ب يب خ م فإن كان الذي عليه الخرق سفيهاً أو قعيفاً أو لا يتطير أن يؤمن له فليم للوليه بالعرض واتشهدوا شهيدين من عجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل أمرأتان منهم مَا نَرَىٰهُ مِنَ, من الشُّهَادَةِ إِنَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَنْهُ مَا فَاتَ ذِكْرُهُ وَلَا وَنَا يَا بَشَرُ مَا إِذَا مَاتَ وَنَا تَمُ بغدا أو تجرن إلى أهدي لَكُمْ أَقْسَطَ عَدْلًا وَأَكْرَمَ أَمْنًا الشَّهَادَةَ إِذَا أَتَيْنَاهَا إِنَّ النَّاسَ جاء رسل حاطرات تديرون بينكم إلا إن لن تنكم وَنَفِذَتْ رَسْمًا صَخْرَتَانِ تُدِيرُونَ مَا بَيْنَنَا فَانْصَاعَنَ كُم جُنَاقُ وأشهدوه إذا تبايعتم ولا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يُصْلَاكُمْ بِعَذَابٍ وَأَنْظُرْ إِلَى وَمَا يَنْطِقُ بِالْلِسَانِ إِلَّا وإن كنتم ولا سفر ولم تجدوا كاتبا فريام فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليس في الله ربه ولا تكتم الشهادة وَنَادَى تَمُوشُهَا تَوَمَنَ إِنْ كُنْتُمْ فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَالِم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخصوه يحاسدك به الله يرى لي ماي عاشاء من يشاء و بما كل شيء قدير آمن الرسول بما أعزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وبدأ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطغنا غصرانك ربنا وإليك المصير لا نكن لفما هنا زندنا عنما لا ما كسب والنا من من رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ما خملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا وعفرنا واغفر لنا واغفرنا <تصفيق> أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر